وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمْ وَأَطْغَى وَالْمُؤَتَّفِكَةَ أَهْوَى مَا غَشَّى فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُورِ الْأُولَى أَزِفَةَ الْأَزِفَةِ ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَتَيْنِ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر